وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلْنَا لَكُم مَّا حَرَّمَ وَقَدْ فَصَّلْنَا لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اقْتَرَمْتُمْ إِلَيْهِ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 تَجْزُونَ الْإِثْمَ حُجْزًا بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ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 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ فَنُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا خَغَارٌ عِندَ اللَّهِ سَنُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا خَغَارٌ عِندَ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ غَيَاً كَانُوا يَمْكُرُونَ